يا أَيُّهَا الْمُزَنَّمُ مِنْ قُمِ اللَّيْلَ إِنَّا قَنِينَا نُصْبَهُ أَوْ نُصْ مِنْ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيَّ وَرَتِّلِ إِنَّا سَنُنْقِي عَلَيْكَ طُمَنًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ إِذَا اشْدَتْ وَطَفِؤَ وَأَكْمَمَتْ لَيْلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَأَفْخِرْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَرَأَىٰ فِرْعَوْنُ وَبِيلًا إن ناشاة الليل يأشرت مطأا وأقوى مطيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واثقل اسم ربك وتبثل إليه تبتيلا رب المسلمين إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكِمْ رَسُولًا فَعَصَى خِرْعُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون, وآخرون يضربون في الأرض يبتغون منهم فأقرضوا الله صحرا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا